علي علي علي علي حبنا واملنا علي علي علي علي روحنا يا المحتفل مني الك عايد تهاني يا علي يا المحتفل مني الك عايد تهاني يا المحتفل مني الك عايد تهاني هل يا لى قندم شعري وضيعني ومن كل محيب حر وأبي يطلب لساني إن عادي هلب مولد علي بهذا جمعني علي, علي علي علي علي حبنا وأملنا علي علي بروحنا وقلبنا علي علي علي, علي حبنا علي علي صيح يا علي حبنا وأملنا علي علي تضوت الكعب اليلة من نور الولاية تضوت الكعب اليلة من نور الولاية بمر الجليل وحكمته بحل حكمه غاية من حياة ذاكر هالبطل يحمل الرأيه رأيت نبينا المصطفى عزنا وفخرنا علي علي, علي علي علي علي بروحنا وقلبنا علي علي, علي حبنا وأملنا علي علي صوتك علي علي بارين انط الحذر يخص لفريده بالكعبة خل المولد بحكمه سديده ومن الكفر وصنم هاي طهر هبيده ومن الكفر وصنم هاي طهر هبيده ويرفع لودين لو النبي ويرشدنا كلنا علي, علي علي علي علي بروحنا وقلبنا علي علي علي علي, علي حبنا وأملنا علي, علي علي علي علي بروحنا وقلبنا علي علي علي حبنا وأملنا علي علي علي علي <تصفيق> أيه. أيه. أيه. <تصفيق> إلى خادم أهل حسن عباس النجفي هذا خلي ولجل خلاق ربنا الوسيقة بنور النبي ضواها ونور الوديقة وهو الذي بعلمه وجهه دحي الشريعة وقائدنا من بعد النبي صبح دين علي, علي علي علي حبنا وأملنا علي علي, علي روحنا وقلبنا علي علي حبنا وأملنا علي علي روحنا وقلبنا علي رمز للحق بقوسات العدالة يحفظ علي هورا إذا وضدي الظلالة كرس حياتي للعدل زال الجهالة باسمنا احنا نفتخر نرفع علمنا علي علي علي علي بروحنا وقلبنا علي علي علي علي حبنا واملنا علي علي علي علي بروحنا وقلبنا علي علي احنا اللي غذاني غلي بحبه وحناني هالحب قيب قلوبنا ويجرب دماني من الله هذا الحب قيعدني اماني وهالليالا كلنا بمولده هنا ننجمغني علي, علي علي علي علي حبنا واملنا علي علي علي علي, علي, علي روحنا وقلبنا علي علي علي علي <تصفيق> <تصفيق> نقسم بجاه المصطفى وجاه يا الباري ردنا بهالسنة الحام الحمية نقسم بجاه المصطفى وجاه يالباري ردنا بها السنة الحامي الحمية تجبر قلوب الشيعة رب بها العطية ذاك نجفنا عد علي تجمع شميلنا علي, علي علي علي علي بروحنا وقلبنا علي علي علي علي, علي حبنا واملنا علي علي علي علي بروحنا وقلبنا علي علي